ولو اننا نزلنا عليهم الملائكه وتكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا الا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 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْرَا إِلَيْهِ أَفْسِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَضَلُّوا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ افلا يغير الله ابتاج حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُصعْ أَكْثَرُ مَن فِي الْأَرْضِ ضَلُّوا كَعَن سَبِيلِ اللَّهِ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 فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ